أربع، استمع إلى الأسئلة ثم قرأها وأجب عنها حسب النص واحد، أذكر ثلاثاً من محتويات المسرح الفلسفة والشعر والروايات الرومانسية اثنان، متى ابتدأت أنشطة المسرح الأولى في تركيا؟ ابتدأت في بداية القرن التاسع عشر ثلاثة اذكر أقسام الأدب التركي الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث أربعة كيف يذكر المسرح غالباً؟ يذكر غالباً ضمن الأدب الحديث من أي حضارة تأثر الأدب التركي بعد الجمهورية؟ تأثر من الحضارة الغربية